وأشق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي أيها السادة انتبهوا من بصرح الإذاعة تستمعون اللحظة إلى المكتاب ما من نهروب تمتيلية اجتماعية من تأليف وإخراج محمد أحمد البصري ضبط الصوت وسجل الحلقة محمد النواشي يشارك في التشخيص محمد الرزين أحمد الناجي صفية زياني رشيد الحراق ماريا صادق محمد أحمد البصري إكرام حميد زيان مرحبا بكم في قناة المحبي مسلسلات الإداعية ما بغيت نشوف حد ولا نتكلم لحد. غير نحتي لطيفة لا احتنتي انا في عارك خليوني عليكم هذه الساعة باك محتاجك قليله قليله مريضة نحسيت عارفك ما عندك والوء وغير طيرالك راح ذنسكين حتى ووحرام عليك لا استحيل واحد يرتاح فد استحيل لطيفان علي الشيطان وفكري بنفسك الحياة ما انتهتش المستقبل باقي قدمك ما مرجحتي جهاد العام باقي صغيره صغير وعندك امال كبير في العام المقبل واشن الفايدة نجحت أول، خلينا عليك الله يخليك خليني عليك آه وأنا نفهم شنو فهمتي؟ الحبيب الحبيب اللي والفتوم مشالي هاد القصة انتهت انتهت انتهت كتسمعي انتهت وتطواف كيفاش؟ ها؟ الدب الزوعه لا شي تصرفات صدرت منه ما عجبتكش؟ خلينا عفك خليني في فكرة أنا بصراحة ما مستعدش لشي حديث في شأن خطبي ذاك الخطيب اللي في نظاري انتهى وانتهت أيامه وبلا ما نعرف أشنه وقع أنا اختك عمرك ما كتخبي إلي حتى حاجة أبا ما خاصتوا يعرفوا له أبا مريد أرجوك من الأحسن خليني نواجه مكتبي. بلا ما يثق حتى شي حدي الخبر من يوم توفات أمونا الله يرحمها وإحنا كنشاركوه وممنا هو وفاتح لنا قلبه ما يمكنش بين يوم وليلا نخبيو عليه أسرارنا الحلوم اللي كنت عايشة من أجله انت وفقت من النوم وعرفت أنني كنت غالطة في اختياري هالي كنت كنقول لك هش كنت كتقولي لي قلت لك مراراً أن الزواج من ذاك شاب زولي من دماغ للأبد لأنه من عائلة كبيرة وغنية كتشوف للفوق وحنا بوسطاء بل أكتر فقراء الأقصى حد كنت عارفة غادي تخلى عليك وليدي. والدي هو ما السبب، ما نسمح لهمش ألا همازالين كنعيشوا في التدخل والدين في زواج ولدهم؟ لا لا، هو المسؤول هو طلب مني نتحدهم، ونزوجهم بالأخبرهم، وأنا رفضت كو كنت منك؟ ما نرفضش؟ ما يمكنش، ما يمكنش نعيش مع رجل، والديه ما راضينش بمراته ولا بعائلته غالطة، خديجة صادقتي وقع لها نفس الشيء والديها كانوا رفضي الخطيب اللي تقدم لها وخلت كلامهم فمهم وتزوجت بالرغم منهم وهي عاد بنتي يحصرة وش نوقع لها من بعد؟ يا كماذا تستمود دحتة تصلحوا ورجعت المياه إلى مجاريها كرمتي أنا شيء آخر ما تسمح ليش نوافق على زواج من عائلة رفضاني شافوك بعيدا؟ شكون؟ أمو وابا واختو لا أبداً أنا واحد النهار سافرت معاه غير دوزني من إحدى الفيلا فين ساكن حسيت بالرعبة وستولع لي خوف كبير حتى لهذه الدرجة عرفت ندخل حسيت بالفرق حسيت بعالم أخور ما عندي له لا جهد ولا استطاع وبنا اللي وفق عليه لما قدمته له حسيت به غاد يترب الفرحة وخمسكين بصيره ما كيشوش قال له يا ولدي رك دخلتي لي في قلبي بحاله كنشوف قلبي ما خبرني عليك غير بالخير اه خمسكين <تسكين> بابا كان طمعي ساعدني ويرتاح من جهتي تبطع عليه وقتشط ماء علينا وخصوصاً من بعد ما صبحت صحته غير ما كدهور يوم عن يوم أنا فعارك لهلا صدمتي حتى العين لازم يترحل يا سؤال فين هو مالو موقع شكي يجي أم صافر يكمل قريته في الخارج ما يرجع من دباء عام أو عامين حتى يجي لردى بنا وبعائلتنا وديك الساعة عاد حتى هذه فكرة كريمة سمعيني مزيان الله يسمعنا خير نوياً خرج نخرج للحياة للشغل والعمل وقرأتك الحمقى ما بقت عندي رغبة ولا أي استعداد وحتى وضعيتنا المادية ما تسمح ليش نبقى نتعب الواليد ديالي بمطالبي اللي ما كتنتعيش مكتاب علينا نهزم وجوج في هذه الحياة لأنا كملت قريتي ولا أنت بقى عندك استعداد الكفاح بصراحة أنا ما بتفقش معك إلا بتسمات الحياة من جديد في وجهي نكمل الدراسة غير مع راسي نقرأ ونطالع ونكون نفسي بنفسي عدد منهم استطعوا يتقفوا مزيان وعمرهم احتطرج لهم في الجامعة وفيهم كذلك اللي يقول لك يعجز يطالع جريدة هي الأخرى بالصراحة بالصراحة خصنا نخفو العبء على الوالد اللي ما رزقه الله ولاد، نتشاوروا معاه في الموضوع وسمعيه غادي يقول غادي يرفض بعيند وإسرار كيف العادة الله يخليك لهلا ضمنه وخصوصا في الموضوع ده الدراسة والله لحرت حرت معك الحياة هي اللي كتخلينا ندخو ونحيرو مع مطلع كل شمس كتوقع أشياء اللي كتخلي الواحد يعيد نظر في حسابه فهلم الحيرة والقلق أحياني يا أختي كريمة واشنو نوعا دل اللي بسلمان أو تشتغلي فيه فاش مكان وفين مكان كل عمل شريف المهم يوفر لنا مجموعين حياة كريمة آه ما نعرف أنت تعرفي إذن كتوعديني بنا ما نقول غير الحاجة اللي توفقي عليها الأولى ديك البركة اللي وردناها من أمنا الله يرحمها كان يعلم الله كيف يكون مصيرنا من بعد ديك الحديثة المشؤومة اللي فقدت البنا النظر وخلتهم سكير معوق جالس في الركنة خلينا خلينا الآن من هذه الذكريات الحزينة بركة بركة عليا غير الهم اللي أنا فيه دابا القلب الترتق نضي نضي نضي أختي نوجد العشاء الوليد ما يكون غير تقلق حيث يبغي نعسم كري وتعشى بكري نويا بستلنا نغير له بعد العادات بحالة نخليه بيزهر ندردشه معه شوية نعوده خريفات موسيقى نشره معه دي كريات الطفا نحاول في الدر البهجة والمرح بركة علي من طوع للك حلال اللي فيه يالله زيدة بنيتي زين زيدة تبعيني ها شوفي هاد الدريزات كي يدور الكبير اللي خاص بالضيف وزاحدة البيت اللي غادي يتسكني فيه راه باقي مفرسم زيال لأن الخدامة اللي كانت فيه قبل ما تجينتي عاد كيف زوجناها ومسات لدارها وبقى بيتها كيف هو حتى انت يا ابنيتي لا سهل عليك الله غادي نزوجك الحاج هذا هو الأزر اللي كيف يفضل ديما يزوج الوليدة ويفرح الوليات ويسعد قلوبهم الله يكتر خيرك الله يكتر ممتلكم لله حقيقة ما كذبوش عليها الناس اللي صفتوني خدام عندكم يا شهدين كل كبنيتي اسمعي شوفي هذا البقاء الفوقانية مم. في هالبيت ديال ولدنا حيث عندنا غير بنيتة صغيرة وليد آه سوفي آه. هاد الحمال و هاد المكتبة مم. راهم دياله ديما مهزورين حتى كي يجب السفر هاي صار عليهم نسب مضيع حياته غير في الأصفار عم ما كي يقلس في ضربة كتر من يومين وكي يعود يصافر البلادات بعيدة الله يجيبو على خير أليلا أنا شوفي ها ها ها ها لما اليوم في غالي تعملي الحويزة ديالك شوفي يا بني زين. كل حاجة حتازتها قولي لي عليها بلا ما تحسني أليلا خيركم سبق في الحقيقة ما خليتوا لي علي شندوي أو انتقلم إيواء كي لي نخليك ترتاحي شوية ها؟ وغداي إن شاء الله أنوري لك الشغل اللي غادي تعملي أنا مرتاحة ما جيت تغير باش نخدم نصبن نطيب نعجن نصيق ونعتني بالدراري الصغري لك كانوا المهم كل شيء لا, لا لا لا لا لا أرتاحي هات الصبح بعدها. اليوم راكي بسعدك ما ما زينا ضياف كسفتي رجلي صاحب الضيافات ودارنا عمرها ما كدخون الضياف يا ابنيتي الله يخلي داركم دي ما عمره بوجودكم هنا هنا للا إلح تجيت ونحي طولي وارتحي دابا. وخليتك يا ابنيتي على خير هات الساعة الله يا ربي أراك عالي وعالم وقصتي وحياتي يا ربي يا ربي راني غمرت هذا المغامر وانت الوحيد اللي في إمكانه يعاونني ويسعدني ويفرش طريقي بالخير ولهنا لازم.. لازم ما تستمر تضحيتي حتى النهاية أنا عارفك لازم ما تنصفني وتاخذ بيدي راني ما كان صغير في الشيء اللي ترضى عليه خسني نرتاح شوية من هاد التفكير القلق لازم بنرتاح عمرني يا الحاج ما سفت سيخدمها بحال هاد زيني أسغط عليها الضرافة والنظافة والتاويل والحياة والحشماء والدراع الدراع يا الحج ظاهرة بين فيها مربيات ربيات صالحة وقليل فيش كيوجد يوجد الإنسان في حالات شكي عينها ما كيتهزوشي من الأرض هي واشوف بنات الناس فين كيتلا بهم الزمان وراها قارية على ما قلت لي بنت مخصها الله من شيء وجميلها في صورتها الله هي هي مسيكينا غير خدمة في ديور الجود هذا حال الدنيا يمكن ما يجبرت خدمها في الإدارة اه ما حالة من ضاعت ضعت فوسط وصف الدنيا والحمد الله و ما من الحجرة؟ ما عندها من الحجرة؟ و جبرت الحمد لله وكفرت بالنعمة ونسات حقيقتها قولي لي ما حكيت لك شخص تحياتها و كان عالفك أنت دي ما كاتب غيرت عارفة المشي مشاو من غرسها قالت لي مدتما وبها بزر ما عندهم غير استر الله كانت تخدم على اببها وختصر منها هي وها هي معانا ما عندها اللي خسر لها خطرها حتى يسهل عليها الله في سيولد الناس اللي يغدى لها رأسها أولا يلحاج؟ خداج هذه الزينب ما قدر نحنف عليها في المصحاب بلي من أصل طيب هذيك ترى من شهرين وهي معنا وما كان نشوف فيها غير الشيء اللي شفت نهار الأول لا لحاج أنا شفت أشياء انتا قاعم أشفتيها حال عشان أشحال من مرة شفتها مو جزعل قبلها كتصلي والله يسمح لي. في النهار الن ضل غير كي تعمل داك شيء بس الظهر قدام نازع ما بتديون والعبادة بس دي ضلق قلبه لا ساعة لحتها سحل من مرة مش صارزم ديالي في الفزار كاتفيق وتجد الودود تصلي آه الدنيا مازالين فيها والحمد لله مؤمنات ومؤمنين لا يختش ما تكونش يس هي من يوم شفت زينب حسيت بها خلات قلبي واعتبرت هاي حال نحن رجاء حتى ولد كان تعفف نصخرها أو نخدمها كان خجل من نفسي كان خجل من السنة نطلب منها تقوم لي بشي عمل وحسيت بها فهمتني وكتجي هي طلب مني يكما محتاج لشي حاجة حتى أنا بصراحة يا الحاج كي يعزع لي ينتعبها بزف ولكن هي الرص غير والفياقه والفهملة عاملة صوتها من جنبها ما كتخلي لي شي علش ندوي على ما حال اش غادي نقول لك لالاخي يبننا فيها وعدمكا نوضيها للاخدج وجدنا العشاء وفين الرجاء رجاء رها عندي في بيتها حتى هي ما بقى سيكا أما الطياب ما بقى سيكا تخليني ندخل المطبخ والحقيقة قال ما خلت لي منقول ما كتنزل مني ديها غير سيوة ترفيعة يعلم الله فين تعلمتك الطيابات ايوه غير سكتي راني حسيت بالكريشا عاود تانيت قدامي أمشار ريجين وتقادات المكلة في القيص حاول على صحيح تكداباً والصدينب تنقسم الشهيوات <تصفيق> لا لا أنا فعرك متوحدة كينا واللي مات على شبعها لها لا يرضى لا وهي الحاج الله يخليك لينا حتى إن شاء الله تفرح بوليدات وليدات وليدات وليداتك وليدات. عفاك عفاك اختي زينب كملي ليدك القيصة يا كملي ايوا دروسك شفت كاملتي التاريخ والجغرافية لا تنسيش انك ضعيفة كثيرا في المواد وجبتي فيهم نقطة ضعيفة في الامتحان اللي فات بيني وبينك ما عندي معدام الحفاظة سوف نوريك طريقة جيدة وسهلة ستحفظي بها الدروس بسرعة و بلا ما تشعري بالمعلال <تصفيق> بحال لش؟ عندي هذا الدماغ مكلخ بالعكس انتي تبارك الله عندك عقل زيان وداكاء غير شوية معجازة قينات الشيب لأ <تصفيق> بحال لأ علمك الله ماذا <تكلم> بابا تنسيني في القصاياك؟ لا تحاوليش تنسيني في التاريخ والجغرافية يلا يلا ياللهيش بدي الدفاسر وستأدي حرام عليكي حرام عليكي عندك ساعات الحفاظة في العشرة تكوني حفظة ونعود لك القصة بالمد ناسي هي غادي نقول لك دايما نغالباني لا لا لا لا لا لا من عادتك تكون هكذا رغم الجو الطيف انت مقلق وغيرك تخمم يا أخي نسلهم اللي فيه كفيه. أراك عارف اللي كان يا أخي. دائما كان حاول ولكن خيالها ما أبغى شيء فرقني أبدا. واكذن من بعد هاد المدة كلها إلى حاولتي مرة أخرى مع الوليد. ماشي شيء بعيدين ويرتاب قلبه. مرحبا بكم في قناة محمد المسلسلات إدعي المغربية. يمكن تغير الجبال من أماكنها. والطبع دياله ديما هو هو. دائما كيبقى على أصله حتى لهذا الدرجة آه. مستبد بأفكاره يمكن عندهم مصلحة في النساب اللي يختار لك بنتهم وهذا الشيحران واش نحن مازالين في عصر المصلحة وفي المسائل العاطفية بدت الزواج بوحده كيخصو يخرج من دائرة المصالح الشخصية وهذا نظري تماما، ولكن هاش عندك ما تعمل مع العقليات القديمة والمرأة يضاف كثير من الأحيان من رأيي اضرب الصداق بالإنسان اللي اختار قلبك، وخليهم كلهم أمام الأمر الواقع. اوتي راه تدني قارقة عليه الروبيني، إلى أنا تصرفت إرادته، عارف، كل شيء اللي بيرغطه. إلى قطعلي فلوسه ما نعرف لما نقدم ولا ما نوخذ. هو والوالدة والعائلة، كلهم تفقن مع الوالد كه هو الكبير هو صاحب الرأي هو كل شيء. حيث عنده الفلوس. الفلوس ديما هم اللي كيأتيوا لصاحبهم المكانة الكبيرة والمركز الكبير في العائلة تكون أفكاره أفكار غالطة وعوجة هذه وحدة من مصائبنا ويمكن لك الآن تستغني على فلوس باك مادمتي تيواقف على رشدي كتخصت زعم فلوس الوظيف الله يهدك الله يهدك ما تضحكش يا لي <تصفيق> وليفتي الطرف وصعب عليك تعمل واحد تضحية بحي لا الراتب ديالي يا من مولاي ما كيدوزليش اكثر من 10 ايام الا انا زيرت الصمت اما الا تزوجت بدك الراتب يا الله نقدر نكري دار على قد الحال وشحال فين درهم في الشهر يمكن تشفح بيت وتعمل اسره عدد منهم نقدروا حيات شوية متقشفه ولكن عايشين على كل حال لا, لا, لا. انا ما نقدرش وما ما مفشاب صراحه شحال غادي نكري و 100 دار والمصروف اليومي والمرأة ما أخدها ماش لا لا لا، ما أشكد حكاليها؟ ممم، حتى هذا مشكل فعلا مشكل أنا ما زال عزري وكن ناخذ من الواليد مصروف شهري كي أوصلت في بعض الأحيان إلى 5000 درهم إيوه هذا عوتاني التبدير ما عنده مبرر إيوه والسيارة ما كان ضمن شي تسغني عليها؟ لا، استحيل إيه دمساد الحب وتبع ريباك لأنه بصراحة عارف كمليح وناوي أملك لك مستقبالك وقلبي انزوها عابرة دغيات مساء الله يهديك الواليد وعدني يفتح لي منتجر كبير وندخل في ميدال البيع والشراء التجارة صافي ارجع عندهم غدا وتصالح معهم وخليهم يصوقوا بك في طريق المستقبال لأن المبديرين بحالك خاصهم فعلا يبقوا محاجر خاصنين بيلهم إلاني قد بالمسؤولية لا ربما يعطيوني اتساع ويجعلوني حرية التصرف الآن قلت الحق وأول حاجة خذتك تعمل تحارب تبدير. الاتزان في الحياة شيء ضروري طيب طيب خليتك على خير هات الساعة وبمجرد ما نرجع من السفر نتصل بك أسدي مع السلامة أبدا أبدا مش قربية يقدر يتخلى على لطيفة إيه ساحل نسمح في إنسان أبدك الروح العالية والمثال هي الخرق. لازم نصبر وننتظر وما نفقدش الأمل أما الوليد غادي نحاول معاها من جديد نحاول معاها مرات ومرات حتى يقتنع ولازم ما يقتنع كينف أصدقاء أولي ترسل نحاول لازم نحاول وش أنا غادي ينكد باليك؟ لطيفة خدمة في وحد شركة كبيرة في الدار البيض خدمة؟ في شركة؟ وش هدي حمقته لمالها؟ وش ما فيها ما, ما تنتظر نحن تنجي؟ يأسات سعيد واليأس هو اللي خلها تخوي البلاد اوه وعندك العنوان اياك لا بس الا العنوان دي اللطيفة بغيته بغيت نعرف فين خدامة وفين نجلة في الدربة ما غاديش الضقي لقولك ليك الحقيقة حقيقة؟ هش من الحقيقة؟ رفضها تعطني العنوان دياله رفضات تخبرني بالشركة ولا نوع العمل كتجي تطلع لبها مرة في الخمسة يوم وتعطينا ديك البركة اللي قسم الله وتمشي أبا كومزعماء موافقها على هذه الخدمة وقبلها لتخلى على دراستها أبا ناسي سعيد ماشي الخاطرون الزمان كيتصرر في الرقاب والحمد لله على كل حال طيب وقتا كتكون هنا يا فدر يعني وقتا نجي باش نشوفها مرة كتجي نهار السبت مرة في الخميس، هي وجنتها إذا خلتك على خيرات الصحة والنهار الخميس إلاجات ضرورة تنتظرني وخاسي سعيد ضربة كبيرة وعريضة ومع ذلك لازم نسفر الى هناك ونبحث عليها وما نخلي اللام صنع ولا إدارة ولا شركة الله إنك كريمة ما بغتشي تفهم لي يا العقليات يا لهاد الولد واش ما بقى عنده شغل غير الأسفار انا اصحابه اللي معاه في الخدمة قالوا لي بلي الميف دياله عمر بالشواهي الطبية واحد نار يجريوا عليه اربي يخليك ليلوال حاج ما حدك عندهم حتى اخر ما يخطأ ايه لا بغاو يخدو خدمتهم غير يخدوها ما عطلش على دوك ذوك ديال الزوال اللي كي يعطيهم في اخر الشهر اللي ما دارشي من القليل عمرو ما يعمل من كثير وانا واش غادي ندوم له اربي يطول عمرك لا لا لا لا هذا مش حل خصوه لازم يجمع رجله ويعرف حق الزمان لماذا ينهار يضربوا للرأس هذه المتعوسة المنحوسة هي اللي دوخط له الراس والعقل ما يرجع للطريق حتى يجبر اللي تنسي فيها الخير موجود بنات الأصديقة والحباب مقتر الله غيرهما ووحدات تنسي في القرى سيد الحاج لا لا دوج نعم واش نوجد لكم العشاء هنا أو في بيت الماكلة لا بنيتي غير هنا ما فيها أمان تحرك هنا نتعشى وهنا الناس عظامي كلهم في عفعين عليا وخاسيدي ها سبحان الخلاق العظيم أشكلت يا الحاج لا لا ولو ولو نكابر نصلي لها شعر يا جاه النبي هذه الجلي من الدار البيضاء ما خليت فين قلبت عليها الدار البيضاء لم يقولوا الناس بحر فين غاديت جبرها بحت في الإدارة في الشركة في الأبنك في المصانع باختصار أسبوع كله وأنا عقلي غادي يخرج مسكين ما انتش ديال هاد كله غير البرحوية عندنا في الدار وما قولي لهاش رأني كم قلب عليها ما قولي لهاش أي كنت هنا الكلام اللي قلتي لي كله صلص لها بالحرف وبس جاوبتك؟ تنادت ونزلوا من عينها هادموح ولي جواب كذاك الحين جواب كيا شفت بها وعطته ذيك البرق وخرجت بسرعة بغيت نشوف الوالد دي ركضها أريد أن نرى نطلب منه أن يمنع عمل خدمة نطلب منه أن يلزم عليها تبقى في الدار ولا ترجع لدراسة ديالها نطلب منه إيدها لازم ما سعملوا حد لهذا العذاب لكم أه. أهلو كان شفتي أختي لطيفة مسكينة لا تعقلش إليها الروح في الدبنة ما هي فيها ها؟ مريضها وكأنها تجد شيء مشكلة ف ف في ف في ف فين هو والديك فين هو يمكن لينا ندخل عندو ده للدار دار تفضل ادخلي شكون يكون يكون في هاد الوقت الله يسمحنا خير نمشي نشوف هاد النشل لي الليل لا الليل لا لا خليك يمكنش حد ما تعرفه انت اشكون كون إيش كون أنت صبر تي تي تي تي السلامه يا العزيزين يا وليدي العزيزين العزيزي الله يشفيك واش بخير غادي نقطعكم من قلوبنا فينك جنيب اجي هذا غير سعيد ويلي في مشات هذه بلاتي نعاونك يا وليدي بلاتي نعاونك لا لا لا لا المهم ما تعذبيش راسك ما راسك انا, أنا طالع الفوق البيت ديالي قولي لي معكم ضياف لا لا لا الدار خاويه هاد المره غير حيت سمعتك شكون بعدا هاد زينب خدامه جديده سير اوليدي ترتاح خلي داكشي انا اللي غنطلعو لك للفوق واضفي امي عارفه نرتاح ربما نقدر يمكن غدا غادي نعاود نصفي ايوا وعلاه انت عافي راه حار راسك زينب راني في المطبخ ما نقولها سبحان الله العظيم قاتلاني بحبه الفام لله الحاجه على سلمت وليدك الله يسلمك قلبت عليك جبرتك غبرتي فين كنتي دخلت للمطبخ نوجد له العشاء سخني له ديك التجوجة وكاس د الحليب وسويه الفواكه وخلي الله يوديها له لبيته وخلي الله مس الخير يا سيدي اهلا سلامتك الله يسلمك ها اش هادشي كنشوف لطيفة واش نصدق عيني <تصفيق> انا هنا زينب خدامه في دار باك انت هنا في دارنا وانا حمق متلوق في بلاد الناس كنقلب عليك كان لازم نضحي من أجل الحب الناس كبيرة كبيره لازم نحطم الاسوار اللي بنا القدر في طريق ساعتنا ونحمد الله نحمد الله الواليد ديالك خليته يعبر لي مراراً على الرغبة ديالو يشوفني أنا بالذات زين بالخدامة شريك تحيات ولده الوحيد واش واش أنا في المنام؟ <تصفيق> لا سعيد أنت في الحقيقة اللي هي أجمل من كل الأحلام هانت شوفني قدامك وخحت بهذه الحويجات اللي على قدر الحال <تصفيق> ياك <تصفيق> ما نخيفش أسلوب المرأة قدري هد الجبال. الجبال اللي صعابوا على الرجال بحالك <تصفيق> <تصفيق> بالفعل بالفعل والله ما عمري رسا تعتنقنا على الوليد <تصفيق> وحتى الوليدة ديالك عبرتلي على نفس الرغبة غير البارح لي مصاب الصبي شوفك ولدي سايد وانا متقنة انك قادرة بجمالك ولطفتك وكلامك الحلو تنسي في ميت لطيفة <تصفيق> وهو نسيس أن لطيفة عمرها ما تخرج من قلبي وأشن المعمول الآن؟ مش خذو كل كملي كمليات متيديك هيك رائعة صباح النور والزهور أهلا بالقني سلطيفة أه. عفوا زينب رجاء حتى انت عرفتي سميتي قالها لك سعيد ها قالت لي هذه البطاقه ديال التعريف ديالك اللي تلفاتك وكنتي كتحماقي عليها ها هي آه. ومن وقت هذا الشيء عندك نهار لي على القصة ديال البنت اللي عملات براسه خدامه في دار حبيبها باش تزوج به اه يا الشيطانه <تصفيق> <تصفيق> عقت وفقت بك قلت وايلي بنت بهذه الهيئه والثقافه العاليه العالية جبراتش مسكينه لا خديمه في بنك ولا في إدارة ما يمكنش كنت كنت تستعلي كنت كنت تعملي عندنا في الدار هذه المدة كلها جاوبين يا اختي رجاء فتحتيني لأمك ها؟ ايه على إهانة على أن احماقت ولا أنا ما زالت الرئيس صغيرة بغيت مقامت بها هذه القصة المشوقة حتى النهاية ده بعرفت كل شيء ولي عطل عطاه. ما عطاها لا تخافيش مني إذا كان شيء مرقضة واختك رجاء على الدم ابطع لي وقتاش نعرف غير الكلمة الأخيرة دي سيد الحاج بعد خلتي له أكو ما كانش سعيد، كن خطبك الرأس وجاب شريك على الوالدة. أي الشيطانة؟ آخر الأخبار، كاتقول مع عالسعيد في البيت صغير، في حديد ممتع، تبغى تشوفهم تسمعهم بلا ما يشوفوك. دخلت عليك بالله. زيدي زيدي قدام زيدي. إيوه وليدي منين زولتي من ذماغ ديك الأفكار الصبيانية، أنا قادر نزوجك بأحسن وأجمل بنت في المدينة. لا ب. أنا اللي كيهمني هو الإنسان اللي استدني. أنا ما كيهمني مال ولا جمال ولا جع. أنا كان ببحث على الأصل الطيب، على الأخلاق العالية، على الروح الإنسانية. هذا هو المال اللي ما والجمال اللي ما كيدبل. قلت الحق، قلت الحق. شنو شنو هو رأيك وزينب؟ شكر زينب. آه آه عارفةها عارفةها. زينب دكتورة بنت الحاج لعرفة وش رأيك؟ ولكن زين بعد ما سمعت تخطبت؟ لا ودي زين بهذه ابنتنا اللي معانا في الضعر خدامهم؟ كيفاش؟ هذا ما كان سواعن الوالد طيحتي بيحت لهذه الدرجة زين بالخدامة اللي ما معروف لها أصل ما عندها هاش كنتي اعادبتها تقول او كان هذاك مجرد كلام فاين حديدك على المال اللي ما كيفناه؟ والجمال اللي ما كيد بال ولكن الوالد فمن الله خليك دماء مم مجرد تتعلم هذا هذا وليدي وليدي جدت فيها النظر ما فيها بس سرق شوي فات وجبت معاه ضرعت وأنا متيقن باللي عمرك ما غادي تندم وغادي تأكد باللي باك بغالك كل الخير لما اختارلك عاد زينب <تصفيق> والله لا حيلة بارئة وعلى منطح بالحق مرحبا بكم في قناة جوحي. المحبي مسلسلات الإداعية المغربية وأم ولدنا إن شاء الله <تصفيق> يا ولدنا هذا ما ما بقى لنا غير نصفره أصفر عاوتاني يا ولدين إيوه ونزوج بنت والأخبار ببها واختها وحبابها لا يجيوا لعندنا كلهم مرحبا وفق الرسل عين وندوجوا على الرسية مصبق لها متين <تصفيق> أربي يخلك لنا المهمة سبحان <تصفيق> الله قالوها المكتاب ما من نهره. <تصفيق>